قناة روائع, قناة روائع الفضائية من أذكار المساء بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق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 والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله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 فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين من اذكار المساء امسينا وامس الملك لله والحمد لله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 كما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره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 وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ابينا أبينا إبراهيم حنيفا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 ك حميد مجيد من أذكار المساء. صلِّ وسلِّم على الهندسة الصوتية عبد الله العبد اللطيف.